மா கோ கமா الذين كَفَرُوا للذين كَفَرُوا مِنَ வீக்கூண في الأرض أن نجعل المتكين كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَاَحْفَنَ نِدَاوُدُ سُلَيْمَانَ مَنَ الْعَبْدُ إِنَّهُ إذ عرضا لك